وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعلي الله يحدث بعد ذلك امرا فاذا بلغنا اجلهم فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا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 قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن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 الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكر رسل يتلوا عليكم آيات الله مبينات اللي يخرج الذين آمنوا وعمل الصالحات من الظلمات إلى النور وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ